يعني إيه اللي عيسك المنشو أخير أسعر بيب نبنه شكذوب وحافظ اللبوبة وامر أعني أشعر طرس ابتاح بمشو تفتاح أليلو إيه وإيهل كنو إيهل عربو أبي ‫אין משנה.